بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو يخسرون ألا يظن أولاد ذائك لهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم النوم فاس لرب العالمين. كلا إن كتاب فجارنا في سجدين وما أدناه كماس الدين كتاب مركوم وينزيع ما يدل المكلبين الذين يكلبون بيوم الدين وما يكلبونه.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 ثم يقال هذا الذي كنتم به تكربون كلا إن كتابا أبرار لفي عليهم وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نطرة النعيم يسقون من رحيق مختون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون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 هؤلاء ضالون وما أصلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون